أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أسرقوا. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارم. ذلك بأن منهم قساة ورذان وأنهم لا يتكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق مما يقولون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 فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من فتها النار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحربوا طيبات ما أحل الله لكم ولا تتدو إن ان الله لا يحب المعتدين واكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واصدقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا والله في اعمالكم ولنكن ياخذكم بما عقدتم ليال فكفاته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أليكم أو كسوتهم أو تحرير وقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كذلك كفارة أيمانكم إذا حالفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ الْمَيْسِرُ وَلَنْ صَعَبُ وَلَنْ زَلَّ رِجَسُهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فِي السَّلِبُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخبر والميسير ويصدكم عن ذكر الله وعن الله فهل أنتم ممتعون وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله واحذروا. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا عَلَى رَسُولِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ بَيِّن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 أيها الذين آمنون إذنونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم يا يَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاتٌ مِنْكُمْ أَيُّومَ ذَلِكَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ أو كفات طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليزوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز زنتقام أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ نَسَاعًا لَكُمْ وَلِي السَّيَاوَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا دُنْتُ الْحُرُمَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 أن الله شديد عقاب وأن الله غفور رحيم ما عن رسول إلا بلاغ والله يعلم ما تدرون وما تكتمون ألا يسوي الخبيث الطيب ولا وجبة أكثر الخبيث فاسقوا يا أولى الفابل علك تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشيائهم تبلكم تسئكم. وَإِنَّمَا تَسَاءلُونَ عَنْهَا أَحِينَةٌ يُنَزَّلُ الْقُرآنُ سُبَلَكُمْ عَفَوَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ مَا بِهَا كَافِرِينَ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا أحام ولكن الذين كفروا يفسرون على الله كذبا وأكثرهم لا يقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا۟ حَسْبُنَا ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ءَأَنتُمْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً وَلَا يَنبَغِى لَنَآ أَن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلع إذا تبيتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تمنون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت حين الوصية إثنان ذواعة منكم, منكم أو آخران من غيركم إلى المنزل وفي رضي فعصابتكم مصيبة موت تحفصونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لان الشريب ولو كان ذاقوا وَلَا نَتَّخِذُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِلَّا إذا من, فإن على السحق مِنْ الذِينَ ظَلَمُوا فَإِنْ عُتِيَ عَلَاءٌ أَمْ هُمْ سَحَقٌ إِذْ مَنْ فَأَخَرَّ يَقُولُ مَا مِنَ الَّذِينَ سُحِقُوا وعليهم لو ليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك يعاتوا بشادة على وجهها أو يخافون أن ترد أيمان بدأ إيمانهم ويتقرون واسمعوا والله لا يدين قوم الفاسقين. يوم يجمع الله بسن فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عملنا إنك أنت علام غيوب يا مذكور نعمتي عليك وعلى واندتك إذن يكتك بروح القدس تكلم الناس في المدى وكلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل وَإِذْ خَلَقْنَا مِنَ الطِّينِ كَأَيٍّ أَتَتْ الطّيْرَ بِهِ فَنَفَخُ فِيهَا فَسَكُنَتْ طَائِرًا بِإِذْنِي وَأُذْهِرُكُم كَمَا وَلَوِ صَبِّي بِيَدِي وَإِذْ الْمَوْتَى وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذَا جِئَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقُوا عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّهُمْ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذَا رُحِّيْتُ إِلَى الْحَوَارِيَ لَا أَنَا مِنُّي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيس بن عمر يا مهل السطيع ربك أن ينزل علينا تم من السماء قال اتقوا الله إن سُمُوّنِ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنَّا وَطَمْأِنَّ قُلُوبَنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى سَوْنَغْرِيَامُ اللَّهُ رَبَّنَا مائدة من السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأن تقلوا الوازقين قال الله إني كلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن يعذبه عذاب لا أعذبه أحدا من عالمين. ويزق الله يا عيسى بن عمر يا ما أنت قلت للناس تأخذوني وأمي إلى كما يكون لي أنا قول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علنته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الضيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أرض الله ربي وربكم وكنت عليهم شايدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنطراقيب عليهم. وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من افتيارنا رخ والدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماء وما فيه وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات وارض جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يدلون هو الذي وخلقت من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم سمسارون وهو الله في السماوات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 بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به سزئون أعلم يرك ملكنا من قبلهم من قرن مكناهما في رضي ما لم نمكن لكم وأرسلوا السماء عليهم مضرارا وجعلنا النار تجري من تحتهم فألكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين وأنزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقد الذين كفروا إنا جاء إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزنا ملكا لقضوا ثم لا ينفعون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنا بسنا عليهم ما يلبسون وَلَقَدِ اسْتُزِئَ بِرُسُلِنَا مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ من سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي رَضٍ ثُمَّ انْثُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْكِذِينَ قل لمن في السماوات وارض قل لله كتب على نفسه رحمة لا يجمعنكم إلى يوم قيامة لا رب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنار وهو سميع العليم قُلْ لَوْ كَانَ يَا الله يَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنْ يَوْمَئِذٍ أَنْتُمْ كُنْتُمْ أَوْلَىٰ لَمَا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل إني أخاف إلا صيت ربي عذاب يوم عظيم من يسرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المذين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَأَن يَمْسَسْكَ خَيْرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَن يَشَاءَ كَبِيرٌ قُلِ اللَّهُ شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أهنكم لتشهدون أن مع الله آله سنخرق لا أشهد قُلْ إِنَّ مَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا سهم فهم لا يؤمنون، وما نظلم من ما نفترى على الله كذبا وكذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. وَأَيُّوبًا مَحْشُورُوهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظق فكذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنتنا يفقه وفي آزانه مقرى وَإِنْ يَرُكُّنْ لَآيَةٍ لا بِهَا حَقًّا إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَا زَعَمْنَا إِلَّا أَسَاطِيرَ وَالْأَوَّلِينَ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 وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمروتين ولو ترى إذ وقفوا على ربه قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فزوقوا العذاب بما كنت تفنون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتم الساعة بغتة قالوا أَلاَ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَاضْرِبْ عَلَامَةً إِنَّهُ لَا يُحْزِنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأنذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدلن كلمة الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقهم في رضي أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولشاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين آمنت بالله صدق الله العظيم